لأبي جعفر نظمت قصي <تصفيق> ليت شعري قنصيدي بقر العلم فيه كل راء سديد انت عطررت عهدا تليدا فجعلت الزمان فجعلت الزمان فجعلت الزمان دعك عشق العاشقين فانما اسمعني دع باقول دعك عشق العاشقين فانما خلق الغرام الغرام لحب آل محمدي يا ابو لاقيس ولاقيس سمعت برو حلا راهي ولاقيس ولاقيس ولاقس بعيد ما قارن بحبي ولا قيس ولا قيس لا عنتر ولا عبله ولا قيس ولا قيس ولا, ولا ليلى عشقهم يدن لي خادم الى الموفق ميرزاد الاشكناني عم ولا قيس انا سمعت بروحي لاراه ولاقيس ولاقيس وبعد ما وقار بحبي ولاقي ولا قيس لا انتر ولا عبلا ولا قيس ولا ليل عشق هو يوم يدنا لي صلوات